بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثاني والأربعون من التذكرة وروى مالك موقوفا والنسائي والبخاري مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله زمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين يبخلون وذكر مسلم من حديث جابر قال ولا صاحب كنز لا يؤدي فيه حقه إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فروى منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فانا عنه غني فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقوضمها قدم الفحل وذكر الحديث والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان صحيح البخاري والنسائي ومالك ثلاث صحيح مسلم وتابع وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد ابلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرص له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته شاه لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أفثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته ��고 تخفق فيقول يا رسول الله أفثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك من الله شيئا قد ابلغتك اعيد من عند لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فقول يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. أخرجه البخاري أيضا وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع أو يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة فيقول هذه غدرة فلان ابن فلان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكل غادر اللواء عند عندسته يوم القيامة وعيد مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء يقول وعيد يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان وعن أبي سعيد الخضري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكل غادر اللواء عن دسته يوم القيامة إذن الحديثان الأول عن ابن عمر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 قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة وذكر أبو داود الطيالسي قال حدثنا قوة بن خالد عن عبد الملك بن عمير عن روافع بن شداد عن عمر بن الحمق الخزاعي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا آمن الرجل رجل على دمه ثم قتله رفع له لوا وغدر يوم القيامة. فصل. قال علماؤنا رحمه رحمهم الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى ومن يقل ليأتي بما غل يوم القيامة أن ذلك على الحقيقة. كما بينه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يأتي به حاملا له على ظهره ورقبته معذبا بحمله وثقله ومرعوبا بصوته وموضخا وموضخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد وكذا مانع الزكاة كما في صحيح الحديث قال أبو حامد فمانع زكاه الإبل يحمل باعراً على كاهله له رغاء وثقل يعدل الجبل العظيم ومانع زك زكاة البقر يحمل ثوراً على كاهله له خيار وثقل يعدل الجبل العظيم ومانع زكاة الغنم يحمل شاة لها ثغاء وثقل وثقلين وثقل يعدل الجبل العظيم والرغاء والخوار والثغاء كالرعد القاصف ومانع زكاة الزرع يحمل على كاهله أعدالا قد ملئت من الجنس الذي كان يبخل به برعا برعا كان أشعيرا أثقل ما يكون ينادي تحته بالويل والثبور ومانع زكاة المال يحمل شجاعا أقرع له زبيبتان وذنبه قد انساب في منخريه واستدارت بجيده وثقل وثقل على كاهله كانه طوق بكل حي في الأرض وكل واحد ينادي ينادي مثل هذا فيقول الملائكة أو فتقول الملائكه هذا ما بخلتم به في الدنيا رغبة فيه رغبة فيه وشحا عليه فالحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم اثنان متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثه صحيح مسلم اربعه صحيح أبو داود الطيالسي وتابع وهو قوله سبحانه وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قلت وهذه الفضيحة التي أوقعها الله سبحانه وتعالى بالغال ومانع الزكاة نظير الفضيحة التي يوقعها بالغادر وجعل الله سبحانه وتعالى هذه المعاقبات حسب ما يعهده البشر ويفهمونه ألا ترى إلى قول الشاعر وسمي ويحك هل سمعت بغبرة؟ رفع اللواء لنا بها في المجمع فكانت العرب تعرف للغادر لواء في المحافل ومواسم الحج وكذلك يطاف بالجاني مع جناوته وذهب بعض العلماء إلى أن ما يجيء به الغال يحمله عبارة عن وزر ذلك وشهرة الأمر اي يأتي يوم القيامة قد شهر الله سبحانه وتعالى أمره كما يشهر لو حمل بعيرا له رغاء أو فرصا له حمحمة قلت وهذا عدولا عن الحقيقة الى المجاز والتشبيه وقد اخبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحقيقة فهو اولى وقد روى ابو داود عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أصاد غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها فجاء رجل يوما يوم بعد النداء بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة قال أسنعت بلالا ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيء به فاعتذر إليه فقال كلا أنت يجيء به يوم القيامة فلن أقبله, فلن أقبله منك فصل ورغي عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إن الحجر لا يرن بسبع خلفات فيلقى في, أو فيلقى في جهنم فيلقى في جهنم فيهوي فيها سبعين خريفة ويؤتى بالغلول فيلقى معه ثم يكلف صاحبه أن يأتي به قال فهو قوله سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ذكره علي بن سليمان المرادي في الأربعين له وقوله يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة دليلا على أن في الآخرة للناس ألوية فمنها ألوية خزي وفضيحة يعرف بها أهلها ومنها ألويه حمد وثناء وتشريف وتكريم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لواء الحمد بيديه ورؤية لواء الكرم وقد تقدم وراه الزهري عن أبي سلمة عن أبيه هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرء القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار فعلى هذا من كان إمامه ورأسا في أمر ما قبل المتابعة في الحشية واحد حسن أبو داوود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي إثنان ضعيف التبراني في الكبير والبيهقي في الشعب فيه محمد بن أبان وهو ضعيف ثلاثة صحيح الترمذي وابن ماجة وأحمد أتابع فعلى هذا من كان إماماً ورأساً في أمر ما معروفا به فله لواء يعرف به خيرا كان أو شروا وقد يجوز أن يكون للصالحين الأولياء ألوية يعرفون بها تنويها بهم وإكراماً لهم والله سبحانه وتعالى أعلم وإن كانوا غير معروفين قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رب أشعث أغبر رب أشعث أغبار مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لابره. وقال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجهما مسلم وقال أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة وفي الحديث الصحيح أن أول ما يقضي الله فيه الدماء وأول من يعطي الله أجورهم الذين ذهبت أبصارهم ينادي يوم القيامة بالمكفوفين فيقال لهم أنتم أحرى أحق من ينظر ينظر إلينا ثم يستحي الله سبحانه وتعالى منهم ويقول لهم اذهبوا إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية وتجعل بيد شعيب عليه السلام فيصير إمامهم ومعهم ملائكة النور ما لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى يزفونهم كما تزف العروس فيمر بهم على الصراط كالبرق الخاطف وصفة, وصفة أحدهم الصبر والحلم كابن عباس ومن ضاهاه من الأئمة ثم ينادي أين أهل البلاء ويريد المجذومين فيؤتى بهم فيحييهم الله أو فيحييهم الله بتحية طيبة بالغة فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراء أو تجعل بيد أيوب عليه السلام فيصير إمامهم ذات اليمين وصفة المبتلى صبر وحلم وعلم كعقيل بن أبي طالب ومن ضاها من الأئمة ثم ينادي أين الشباب المتعففون فيؤتى بهم إلى الله فيرحب بهم نعما ويقول ما شاء الله أن يقول ثم يؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراء ثم تجعل في يدي يوسف عليه السلام ويصير ذَاتِ إلى ذات اليمين صَبْرٌ وَعِلْمٌ صبر وعلم وحلم كراشد بن سُلَيْمَانَ ومن ضاهاه من الائمه ثم يخرج النداء اين المتحابون في الله فيؤتى بهم إلى الله سبحانه وتعالى فيرحب بهم ويقول ما شاء الله ان يقول ثم يؤمر بهم الى ذات اليمين وصفه المتحاب في الله صبر وعلم وحلم لا يسخط ولا يسيء من رضي الأحوال الدنيوية كأبي تراب عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك تعالى عنه ومن ضاهاه من الأئمة ثم يخرج النداء أين الباكون فيؤتى بهم إلى الله سبحانه وتعالى فتوزن دموعهم ودم الشهداء ومداد العلماء فيرجع الدمع فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويقض لهم راوة ملونة لأنهم بكوا في أنواع مختلفة هذا بكى خوفا وهذا بكى طمع طمعا وهذا بكى ندما وتجعل بيد نوح عليه السلام فتهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون علمنا, ويقولون علمنا بكاهم أو كما قال فإذا النداء على رسلك يا نوح فتوقف الزمرة ثم يوزن مداد العلماء فيرجح دم الشهداء فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية مزعفره وتجعل في يد يحيى عليه السلام ثم ينطلق أمامهم فيهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون أن علمنا قاتلوا فنحن أحق بالتقدم فيضحك لهم الجليل جل جلاله ويقول لهم أنتم عندي كأنبيائي اشفعوا فيما امتشاءون في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم بالثلاثة سبق تخريجه وتابع فيشفع العالم في جيرانه وإخوانه عيد. الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة سبق تخريجه وعيد ويقول لهم أنتم عندي كأنبيائي يشفعوا في من تشاؤون فيشفع العالم في جيرانه وإخوانه ويأمر كل واحد منهم ملكا ينادي في الناس لا إن فلانا العالم قد أمر له أن يشفع في قضى له حاجة أو أطعمه لقمة حين جاع أو سقاه شربة ماء حين عطش فليقم إليه فإنه يشفع له وفي الصحيح أول من يشفع المرسلون ثم النبيون ثم العلماء ويعقد لهم راية بيضاء وتجعل بيد إبراهيم, بيد إبراهيم عليه السلام فإنه أشد المرسلين مكاشفة ثم ينادي أين الفقراء فيؤتى بهم إلى الله عز وجل فيقول لهم مرحبا بمن كانت الدنيا سجنهم ثم يؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية صفراء وتجعل في يد عيسى بن مريم عليه السلام ويصور إمامهم إلى ذات اليمين ثم ينادي أين الأغنياء فيؤتى بهم إلى الله عز وجل فيعدد عليهم ما خولهم فيه خمسمائة عام ثم يؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية ملونة وترجع بيد سليمان عليه السلام ويصير إمامهم في ذات اليمين وفي الحديث أن أربعة يستشهد عليهم أو يستشهد عليهم بأربعة ينادى بالأغنياء وأهل الغبطة فيقال لهم ما شغلكم عن عبادة الله فيقولون أعطانا الله ملكا وغبطة شغلنا عن القيام بحقه في دار الدنيا فيقال لهم من أعظم ملكا أنتم أم سليمان فيقولون بل سليمان فيقال ما شغله ذلك عن القيام بحق الله والدأب في ذكره ثم يقال أين أهل البلاء فيؤتى بهم أنواعا فيقال لهم أي شيء شغلكم عن عبادة الله تعالى فيقولون ابتلان الله في في الدار الدنيا بأنواع من الآفات والعاهات شغلتنا عن ذكره والقيام بحقه فيقال لهم من أشد بلاء أنتم أم أيوب فيقولون بل أيوب فيقال لهم ما شغله ذلك عن حقنا والدأبيد ذكرنا ثم ينادي أين الشباب العطرة والمماليك فتقول الشباب أعطانا الله جمالا وحسنا فتنا به فكنا مشغولين عن القيام بحقه، عن القيام بحقه، وكذلك المماليك فيقولون شغلنا رق العبودية في الدنيا، فيقال لهم أنتم أكثر جمالا أم يوسف عليه السلام؟ فلقد كان في رق العبودية ما شغله ذلك عن القيام بحقنا ولبدأ لذكرنا ثم ينادي أين الفقراء؟ فيؤتى بهم أنواع فيقال لهم ما شغلكم عن عبادة الله تعالى فيقولون ابتلان الله في دار الدنيا بفقر شغلنا فيقال لهم من أشد فقرا أنتم ام عيسى عليه السلام فيقولون بل عيسى فيقول لهم ما شغله ذلك عن القيام بحقنا والدأبد ذكرنا فمن بلي بشيء من هذه الأربع فليذكر الصاحبة في الحاجة واحد ضعيف. ابن ماجه إسنان ضعيف الاسناد البيهقي في الشعاب وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف متابع فصل وقوله هذه غدرة فلان ابن فلان دليلا على أن الناس يدعون في الآفرة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقد تقدم هذا في غير موضع وفي هذا رد على ما مقال إنما يدعون بأسماء أمهاتهم لأن في ذلك ستر على آبائهم وهذا الحديث خلاف قولهم وتابع طبعا ليس في الحاشية خرجه البخاري ومسلم وحصبه وقوله فيكوا بها جنبه الحديث إنما خص الجنب والجبهة والظهر بالكي لشهرته في الوجه وشناعته وفي الجنب والظهر لأنه آلم وأوجع وقيل خص الوجه لتقطيبه في وجه السائل أولا والجنب لزراره عن السائل ثانيا والظهر لانصرافه إذا زاد في السؤال وأكثر منه فرتب الله سبحانه وتعالى هذه العقوبات في هذه الأعضاء لأجل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وقالت الصوفية لما طلبوا الجاه والمال شان الله وجوههم ولما طوا كشحا, كشحا عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها كويت ظهورهم وقوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قيل معناه لو حاسب فيها غير الله سبحانه وتعالى وإنما هو سبحانه وتعالى يفرغ منه في مقدار نصف نهار من أيام الدنيا وقيل قدر مواقفهم للحساب يعني الحسن وقال ابن, وقال ابن اليمان كل موقف منها ألف سنة وفي الحديث عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال والذي نفس بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري وذكر ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال يقصر على المؤمن حتى يكون كوقت الصلاة وفي الحديث لا ينتصف النهار حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ذكره ابن عزير في غريب قرآن له وبطح ألقي على وجهه قاله بعض المفسرين وقال أهل اللغة البطح هو البسط كيفما كان غير الوجه أو على الوجه ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها وبقاع قرقر أي بقاع قرقر أي بموضع مستوى واسع واصل القاع الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء وجمعه قيعان والعقصاء الملتوية القرن والجلحاء التي قرن لها والعضباء المكسورة داخلة القرن يريد أنها كلها ذوات قرون صحاح ويمكن بها النطح والطعن حتى يكون أشد لألمه وأبلغ في عذابه والعياذ بالله عز وجل والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان صحيح الإسناد ابن المبارك في زوائده موقوفا على أبي هريرة ثلاث ضعيف ابن المبارك وفيهم قطاع لأن أباء بيتة لا يصح سماعه متابع باب منه وذكر الولاء ذكر الغيلاني أبو طالب قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن ابن عجلان عن أبيه عن ابي هريره طرى الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى يوم القيامة حتى يفكه الله بعدله أو يبقه بجرمه وليات بالله وجل أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال عمر لأبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنهما حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سمعته يقول يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ به على جسر جهنم فيرتج به الجسر ارتجاجه لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه فإن كان مطيعا لله في عمله عما مضى فيه فإن كان مطيعا لله في عمله عما مضى فيه وإن كان عاصيا لله عز وجل انحرف به الجسر فهوى به في جهنم لقدار خمسين عاما فقال عمر من يطلب العمل بعد هذا يا أبا ذر قال من سلت الله أنفه وألصق خده بالتراب ذكره أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى وروا الأئمة عن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انه استعمد رجلا من بني اسد يقال له ابن اللتيبه يقال له ابن اللطبيه على الصدقه فجاء فقال هذا لكم وهذا اهدي لي فقام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي فلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء وإن كان بقرة فلها خوار أو شاتم تثغر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتين ابطيه ثم قال اللهم هل, بلغت اللهم هل بلغت أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورأى أبو داود عن بريدة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول في الحاشية واحد صحيح أحمد والدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي اثنان ضعيف جدا ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في الأهوال وطبر عني في الكبير ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم وكذا رواه أبو داود وأحمد أربع صحيح أبو داود تابع باب ما جاء في حوض النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الموقف وسعاته وكثرة أوانيه وذكر أركانه ومن عليها ذكر صاحب القود وغيره ان إلى أن حوض النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما هو بعد الصراط والصحيح أن للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حوضين أحدهما في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة وكلاهما وكلاهما يسمى كوثر على ما يأتي والكوثر في كلام العرب الخير الكثير واختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر فقيل الميزان قبل وقيل الحوض قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل قلت والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الصراط والميزان أو فيقدم قبل الصراط والميزان والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرى كشف علوم الآخرى، وأحكي بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله قال المؤلف. هو كما قال وروى وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما فقلت إلى أين فقال إلى النار وعيد وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجلا من بيني وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين فقال إلى النار والله قلت ما شأنهم فقال إنهم قد تد على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجل فقال لهم هلم فقلت إلى أين قال إلى النار والله عيد أو قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل فلا أراه يخلص